يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيدي أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى, وعلى, وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله جعلك بيسبق أهل السنة والجماعة لابرققاشو كينا موقف كينا اتنشينا هولو اربي الله فدعه هولا عدما فدعه ان شاء الله ان كتققوا بيتنا اهل السنة والجماعة في الشارك عيالي اهل السنة والجماعة الاول ققابل روغو هل روغو اصحاب زي اولا قصدو العدنعات فيها جووغي هزانا قتل اصحاب زي بازل عدنا هزانا قتلتها معينة قصدو العدنعات الى روغ عدما هزا عدنا استنجي بيتجوني هزا عدنا عماضيها بيتجوني نمي نيكي هز جاكا اولا اهل السنة والجماعة دا سرغيل جالين او خال هزو عنا عمال دي رو انا رو هنيكو لكم خدا شارك دي اهل السنة رو جيناهم نتلتا نيك كلارو اهل السنة والجماعة قبلو خوكاء الله سا نيك هزو دا عادنا نكادا اسلامي بيتشو هيتش عنامي هزو العدي قوى دي شو عدي بيتش عنامي هزو سيكي دا تلتا جاك بيتنا هزو كينا موقف بكارباليخا بدعا اهل بدعاء هولي عدم الضوك هنا موقف زولو كاللين انهم يبغضون اهل الاهواء والبداع تايزو كتاكتا تسينباكو الانيدا هوا نقلتوني عدم الضوك بدعاء هولي عدم الذين احدثوا في الدين ما ليس منه هادينا هيد خالي ليسا دين الجامي هادي جاغي قرقوا لدينا هيدش جاغي ريتوني هرولي عدم ولا يحبونهم هل يكره املا ولا يسحبونهم حيث هدهم في حوض العلى ولا يسمعون كلامهم حيث عند امرى العلى ولا يجالسونهم حيث اسعدون في شمر ولا يجادلونهم في الدين شبن جهدا صدقه بدو جندن حقق البيت ولا ولا يناظرونهم هيك دعوا نهى دعوا تشبره دي لا ويرون صون اذانهم عن سماع اباطيلهم هي يرجعوا عنده برغط شنو يؤدي له يهز بتقولوا جايوا باش تقعينيك تشوفوا يهز بتقولوا جايوا باش تشوفوا شنو هيك كشكل هيك بيان هولوا ان منهم امه بتقولوا انا نهجدعش على ده صح هيك تحذير بتقولوا الى هيك خطوتين يقولوا ان عدم بيثبتوا ان بد كانوا اكلنا شواتس اهل السنه والجمعها او نققاته بده دعاء او لجوده سعده ما كانوا يقولوا انا تجيبوا <تصفيق> التلجه اخر اهل السنه شقه الكره عندي كتابات قريته نجيبوا بدعاء او لجوب بدعاء الشركه بالشنزاني تترحب بس كونوا تجيبوا علمات عاتب تشميت تروح على الخصام اعملوا عدم القصيده اللي يكونوا شقه سيكي بدعاء الشركه بدون عدم لك تتنا غارون جنهم شقه تتناوا تتنا اشد من القتل او هو شركه النوار وابشهد من القدي واب شير او كل شويه دسي كلش بيها هو فينا فينا شيء الشرك موجود الشك ديال مناهبو حجاب دين الجانب بوجه كله شلون كل كان يتكس كل جوجه جان قال لي ندرس بالشون تصير بديت كل الشرك بدات ركي هنا نجي الدينخذوا شو هذا خان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اورك اسولكم ما, ما من نبي ان الله حجدها الله <سؤال> سبيط على أولئك دبدا في إمتي القلب جديدة تسللو الأمت هذو إلا كان لهم من أمته حواريونا هذو هوا كانوا من قوليخا وأصحاب يأخذون بسنته تنجي هذو أصحاب ذات هذو بخصة السنت هذو نوح قلبك أنيلا ويقتدون بأمره هذو أمرو جتوالوك أنيلا ثم إنهم تخلف من بعدهم هيدا صحادو راكش إنو ديلا خلوف يفقلون هذو عظامة جديدة أبولا ولا تفق يَقُولُونَ مَا لَهَا تَفْعَلُ جِدًّا حَبْلُهُ أَوْلَى وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ جِدًّا أَمْرُهَا بِشَيْءٍ أَوْلَى عَلَى عَدَمِ لَهَا كَمَا جِدًّا أَمْرُهُ جَوْهَرُ بِشَيْءٍ أَوْلَى بِسِتٍّ شَرَعَ دَبَّتْ أَمْرُهَا بِشَيْءٍ جِدًّا أَوْلَى عَلَى عَدَمِ لدي الرغبرة هو مؤمن ومن جاهده بلسانه شم شوق <تصفيق> اللي دي ماتسعك لدي الرغبرة هو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن شم شوق اللي قرأت أدلقج وحزتس نحق على هو شوق الى مؤمن وراء ذلك وليس وراء حبة خردل هلجا دوجو خمو حدسة اما خاجه هذا صدق عدشو قالو خاجه صدق كفروا بينا حكيوا بينا كفروا انين هذا اسنيك اما ختيش ما تاعك خاوشي موحل ايمان بسخركم كفروا ايل كفروا جاك اللي كيتس حاجي جوه وهاني شرق بس بخر شرق جك هنيش هولك عزل ماكينه انت الله يخصن هسر وجهني كني كده كي الله عصم كملش بعد الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يتسبيح يقولوا شجعه الله سبحانه وتعالى قد العدم يتسبيح يقولوا جاء هو سبحانه الكريم على حديث الاول كتبه بنجيبها ننجيب را هذا قال أولئك صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي جديد أمتي الأخيرة روك إنه إلا وناس عدم يحديثونك ونجد بيتونك ما لم تسمعوا مجد غيرائتك أنتم ولا أباؤكم مجد أمومس لنجد غيرائتك روك إنه إلا فإياكم وإياهم مجد تكونيها بيلا يزل تكونيها بيلا جاءت عليك أبدا اذيك اوري بس كيتشن مو خبرك بيت شيء هذا وشو برك بدعي سياس يا جبرك رياني شيء جاب روك يقول هيك يمكن تتخام كسكولا اوري بس قران قرانك اوري بس سنة من كسكولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هبدع باج ان الحب سياس جبرك اللي من الاهواء هوى وما ابتدع من الدين بعد الكمال فايجي شيخ الدين تحملها وين بقشر جور من الدين نتست شي بنجي يقول هي جت في نشع هذا هل كامل هذون بقشر وهي كل أمر لم ياتي على ثنه دليل شرعي من الكتاب والسنه امكناني ببدعها ولو كجعد قران حديث هذا شي بنجي هذه دليل جهشو فلكو شي بنجي بخ جهشو اي سو هلكو احاول عدم شعار القران حديثة سنه الشيء الجزيز اللي بيتدهش كل شيء في ديني من ادين التهادي شريعه بقصد تعبد وتقرب الى الله هيك شيء وهول جهزه نو دي كو الله سيبات هايز ام بحاهم هيك شيء بتصير اشاور هيك بتوني ترى اسكو ديننا خلص قدك كل جملك هبالك شيء كان بضغط اني عدم نقم جقى هذول الثنتات ادري قول شيء كيف هنجي احنا السنة والجماعة اولا تقال تسكو عندهم نوعان هنجي كتيقو نوعو قيلة الصورتو قيلة هيب شوخا بداعاتو نوع الشرق وكفر شرقات اونيكي كفرات اونيكي ونوع المعصية هيب لكمال التوحيد هيبو قيلة معصية راح اوليخا هيب التوحيد كامل يالدسا بنيك لقاح اولي جاب الله تسوها بيالدسا كامل هي بد صديقك اهون وبدت من وسائل الشد هي بدعوا كلها средств نوف شركه عدو الراجشمي جك بدعونه و متس يسقوا تاريخ الراجشمي للشركه مش شو بدهم انه هذه شايف انا كل انسان سي قاموا لها هسه شي حاولوا دخل كينا ني بمونه هل هي قاموا لها هالشركه شو عاملين اخيري سولت بده شو كل <سؤال> شركه الله <سؤال> ساعه كل شيء <سؤال> جاءت الشرك اول جاءت ومعناها الله ارسلك اكل شكر واشوف صوره بثالث تجربه جاءت الله طلب منك الله وصفاك هيك الله اخبرك لاحظه الوضع ان صارت بتقول ازاي قلت بقى لقيت انه على الصوت هذول شركه الله هي, هي قاست هولك الغفار الله حسيب عباده بحيث بغا ما شارع به شرعه بجي كذا وكل ذريعه الى شك ما نجي نه شك هذا شو في في عباده لله او ناس عبده هي الخلق او الابتداع الديني دين جاني وهم شيء جوهر يفي يجب سدها لا تكون من كذا رخاذق لان دينك قد الدين كامل باكملنا عباس قران جاني اقول اليوم اكملت لكم دينكم جاع نيس جديدتوجيتو بذا دين واكملت عليكم نعمه جديدتوجيتو بذا مجا نعمه كلله ورديت لكم استقام دينكم جورا رزقكم لجرا استقام دينكم بينه جاع الله سبحانه الدين حمل وغنبكم جاع خليت في وجهكم نيتو جاع في قلبي رتونا قد شحال شبابي هوله تصهرخي لشوا لكين اللي اوضه عدل كثنا بقى دهولك بوستوا دي كناولك بوستوا قال يقولوا ده كده بقى ده اهل السنه والجماعه يشد ذكر الققوبه طيب الققابه هتقصر النبي صلى الله عليه وسلم اولكم من احرز في امر ان هذا ما ليس منه فهو رجل شي فليس منه هيدا سهجق فهو رد هيد ناخش من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد شيتش يسكن عمال هون ليس عليه أمر ناجدد دين جاني الله دين جاني باستيه عمو خط فهو رهيد ناخش عربو بيلا والله دين اشتغلتنا لكي تطوصي لعيشه لكي تسوتينا لكي إمان بوقنا نخان لكي تحب أم بهاب ومعهب الله أصبح ناحيه هوجوه لكي ناخش عسكوله لكي الله أصبح إمان شميته كينا كان الكتاب <سؤال> او راس كيما شو لي كينا شو اوضاع ملي نقراو سان كينا شو نوصل كيما شو لي كيما فرين اولا نتاك هذا اضع صحي من القاله او من الكتاب اما نتاك هذا القران او القران جاي وارجننا في روك الصفات هذه ورانا من النعمه هذه اضع الله استاسمين عملها ولي تشوتي كي است عشق شاقاني فيه <تصفيق> بناتر قبو إنو من أولاس أس بشيكو مجاني شاقني كيس أولي قوعد إنكتز أولاس إيمان خولي أوفا حقيقية إيمان خولي إيمان خولي إنكتزا جاءت ايمان هيك من كتاب الخميس <سؤال> كلها حقيقيه يعني من جبهه الله يستر نيك الله الله يستر قرانك جنسي فقط ولا الله يستر في الله انقيجان ثمك بدون ما تطفي كل شيء دي شايف انك شويه قصير وجهك الله يستر اني شايف فوق طولين شايف الله يستر انه طولين شايف انك طول شويه قصير عشان الله يستر قالوا لي انك ايمانك كده انكتب دي كل وجه ايمان دوله نبعت لك الحقيقه ايمان دولك من quran Allah ta'ala qur'an. Çadıranəni heç o iman heç ardəş oldu. Nə qədər dik taş isə qovan, nə qədər iman على مرتبة واحدة مرتبة موجود أو مال هي متفاوطة بكبت أولا بعضها يخرج من الدين باقي راكولي الدينة دستوى بعضها بمثابة الكبائل الظلم أحبنا الهياة الأشملة وبعضها يُعرض من الصغائل عسين منها دسترقوا للان و لكن كلها تشتركوا في واسم الدوالة حيناني بهيثا إذن كتلك أرشين أجور تهيبوخو نخضره من قليل. عامة أهل الأهواء والبضع لكثبتنا هذه البضعات شعروا بيها وانا لقلع رمضوا بعلامتها. أهل الأهواء والبضع علامة تظهر عليهم ويُعرف بيها. إذا هدى هدى هدى هدى هدى هدى وقد أخبر الله عنه في كدابه. الله أخبتنا القرآن الجاني. كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً أولاً سنة تبتها معادي ذلك تحديناً للأمة منه هي بوغي لأ أمة تكوني دا جعلو دي ترا شاكولون أولاً سنة تكوني لؤنا بدعاً دا الرابطة لؤنا جاء لكثبات مشيوه فاتش قبولي جاء بيتين حق أجو بيتين مش مرويشين لكي مجيوه جربت الله حق <تصفيق> واري، هذا ما تحق قلبه، الله اوكم، نشي دي على سيفو بلجيدي درت ليه يقول، بعد ما توحد الى شوالكنا لا اي جواب تحلين يقول، وثلاثه حق الجواب بالرباني، جرب اديت من الله جاءت ابنك يكون على حال عدم الهي والطريق قط انا جاء مثل صار جاء تشيو عمر ثاني ان تشيكي هاونه الاخيره لقطه بالنسبه للملا نعوجني لك على حقوقه نعوجني كسبه الله سبحانه وتعالى يكون فدي الجر من مقاصد الشريعه هيك جده جهن خوض شريعه هو دورش كم بودي جور قال وفي <تصفيق> فلسفه اولى وتفر ومفارقه الجماعه جماعه بيت الذهابيله والجدل والخصم هل بالدعبه هول الغدر واتباع هوا هواك في الدنيا وترقيم العرف على الناس جدا تعقد سبيكه هولنا المقودات قران حديث اساس و هذا الحديث يجيبوا تو جدي وعقوا نكي كل كنا شيو بصمنا ثم مس الله باط اماكن كذا شارب نتي جدي وعقوا جبت ساعه كذا هنا وهو نطقوا او جوبوا قال لك اقوت اسالنا بصمنا وهو جوب يقول اجاك جيبوا الحديث يجيبوا بصمنا في دوران في المتشابه وشبهاي روتش ووتش باي ذا ومعارضه السنه بالقران والسنه كاتوريچ تمام القران هذا القران هذا وبلوغ التعظيم تعظيم الاشخاص توتشي ودي حولين لا تكن بالغغا من الاشخاص حين نحاول عليه توتشي قدا وشي على اول درجه او على حتى على اول درجه و استغلال بعض خلينا غواش دينا وسط القمر تقول لنا شو وليك دادي امس و بصاره ديقوم فيه هادشي قديم يا و اطلاق اللقاب على اهل السنه غير تا اهل السنه جداتش ما وبدو أهل الأثر هاي بحديث كي روسوا أورغت الحديث سديد شمي ودي بن جالديد شل عدمت متسين باكوليلا ومعادات لحملة الأخبار النبي أورغت بسو الخبار كي باسوا نحن عدمت الثقوب ووزق تشماتي هوليلا وتكفير مخالفهم بإذنين الدليل هزي خلفتي هولا تخاف تكفير ودعوه إذا أولد دليل جهيشون واستعادتهم على الحق على أهل الحق بولاة والسلاثين هزي الشي هولي هزي هطولة اجوا ادوك عدم التاجا حكومه تخدم بوش ادوك الجديد ادوك بوش ندور كي يكون حتى ان نكتب كل جقه يجوا اول جديد جقه حق دوك عدم كي يعملو كي جاوا الجديدات تخدمو تصبو هي عدم من تولو بدايه التاجي هك اخوان كي تكون حق مختارش عدم تحق نروح عدم نبدا الاختصوار جديده حق قوتو عدم نقت كل كل هو المنافق العالم وقال دول سيكون كاوله ا له سوى جماعه او قاده هب بكلخه اصول البيع اربعه ومئه بدأ... بدعات اصول حكم وخوارج روادد وروادد ورواد الخوارج والقدريه والمرجئه هيك انقوا التتجه بنا هيك ثم تشعب من كل فقه فقه كثيره هيك انقوا فقه دسمه بقاء فقه كامله حد بقى استكمل ال 270 في القهر حكون تقيله لكيغوف في خطينه عن عباره عن حديث سوق جده الامه بتقول كده حكوني شايده حكون 200 كيغوف امه وتجيني وابل في القهر جرو واحد انو كده توغوني لازم تكوني بترغيني كده شال هيك او لا مش اورجيه الشال هيك ده هيدو جين اول اولا تجين جين اجد اصحابنا اللي Ja tani koliz dinajua san hebas halza bi robi nuqt asan heidul ani amal gehets onani hesa albi bit schul gehets onani hesa hesu albi koliz albi gehets onani hesa koliz قلنار و تشكوا ككبار قالوا لي كرلمارو تجبرك دين تجوا تشلون دي غور وات هي غيره جاو دي كانره هوزو الله صح جك اولت سوچ اتى انت جبت زيلا شي من هولك الصهار دول اشتغلنا هول اشتغلوا بينا وخاتنا منا الله ارسلنا ناحيه هور حدو بين او جورطار ودارت الله سحبيت او جهيز كولا جك الله اتى هبوكين او جورجطار هورادس الله بعض حبيت او ركيت بينا جك الله كده توحي الله توهيل اولكم هادي ذكر الاهل ما هو شي يا هو كتب هيك سيجنه هيك اخذ يكون هذا اهل السن بي. في الرد في الرد على اهل الاهواء والبدع هذا الجهب للاهل السنه والجماعه عن الاهواء لان كل عدم الذئب رد هيثي هي ثاني كان دائما لا دا هم للمرصاد هل باستيان يذوب شيء هم للمكني هذبن من قجوا اخذوا في الان بدك جدا حيث هيك خن بيسرج الم كبيره نذكروا مين اما ناصر لكتبت نوفانج قرى في قال امام احمد بن سنان قطا رحمه الله ليس في الدنيا المتبع التج الى الدنيا الخرقاء جدد البدء حول تشخه الا وهو الحديث السن اهل الحديث جدد حديث سارتو حديث بيتشو بداعجي يجيلا إذ الهباب أهل الحديث سارجوا الحديثة بيتو الأحديث الكديث مرت عدم أفوه لتتسباك في القرن فإذا الرجل توجيس بداعه من الله نزع الحديث من قلبه يسولي كيكا سواء حديثة حلاوة الغوة لذات قوة أعام فعن الله قول أمير المؤمنين عمال بن الخطاب عمال بن الخطاب يتعولون رضي الله عنه إذن الله رضيك هايو يَتِئُ نَاسُ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبَهَاتِ الْقُرْآنِ لا تشكو نلقى عدم الهين جدتا دعباء بالي شبه القرآن دا شبهاء اللي قلوا قرآن دعباء لي خذوهم بسنة لي نجد كل السنة خاء فإن أصحاب السنة نأعلن جدت السنة بكورة عدم الهين سنة أهضب هزا الخيد هل الله سُبْتَكِمْ غُبْ عبد الله ابن عمر يتأولوا عبد الله ابن عمر عمر عبد الله يتأولوا رضي الله عنهما هيك يرغز بأضار زيخنا خط أنه قال لمن سأله إستهيق رأيه أي خلوتين يواصل عن من كريم لقادر قادر نخطع الجحاد الخار إذا لقيت هؤلاء, هؤلاء هؤلاء إذا لقيت هؤلاء هكذا نجد نجد نجد أبيله فأخبرهم نجد هذ أبيله أن ابن عمر حرشنغو ابن عمر عمر روى نقول ماي عبد الله خا خ ما منهم باقي هكذا بره او من غير هلكان وهم منهم براؤ هل هي استسكا هنو جلك قال لهم 보자 جيت صحه و بحوانا كليتوني بدي اقول ادمه كيف رح ريكه تقولوا لي ليش عارفوا شيء عالم زاهد طهير ابن الديار رحمه الله هست أولوغو صحيق البدعة هب جديد صحيق البدعة هولو لا تأمنه على دينك نجل بدعة جني هست إمان شو جيلة هست برجه جيلة شنبتها ولا تشاوه في أمريكا نجل إيشاكو تهفص الشيب نيك ولا تجلس إليه هست أسكو عضوك شو ومن جالس إلى الصحي البدعة شو كوليك هب بدعة وكياس أسكو عضوك الله أما الله سيسي بتسكيق لي osionfish that was being won, screams as if like affiliated with Indian people sean汗s Ostiareen Somebody told me that a person هي like to hear They will bring info about these things These words are that I could hear It was like being beyond the shadow of little empaths They said as if لكن نتقاتل كل ابو جورو يعني كيف سيجو هقول باباني خاطر نكفي هداك كولا جاء قديق اهل السنه والجماعه الكبار اهل السنه والجماعه بيقولوا قاد بس كل الدنيا دي هل ما كلين الله يسلمك دو تابو غيره كله كلتو من دي جه هيش نيجي بقى نروح يعني قال امام مالك امام مالك يتاول الله لا توجد اهل البدعه مرجسه بيبقى حول الشعائز والشعائر مش جيله ولا ينكح اليه يزيد ثقيله ولا يسلم عليه هذه السلام بتقيله في ذكر شكي لا تشويله دزي جت بتقيله دزي سلام بتقيله اول الامام مالك قال ايوب نصختيامي رحم الله ان اهل الاهواء حق ب اهواء هواه واهدويده اهل الضلاله ولا ارى مصيره الا ذلك جديد بكله شيء له في جسم من الواحد اللي تقولون والله تعالى حفظ اهل الحديث الله سبحانه ينفى هذا حديث ارض من كل هذه المعايب كنك عيبه دس التي نسبت إلهي وهم ليسوا إلا أهل السنة هل أهل السنة برهجلة وصيرة المردية راضية قوادج أبي روك وسبيل الساوية باشة نوخة والحجة البارغة القوية هل قوات البارغة الحجة بهذا قبوك وقد وافقه الله لإتباع كتابه هل الله سيد حضر عيداني الخير القرآن حديث النقل الديني والاحتباء بسنة النبي او أرقص السنة كيكوزة صلى الله عليه وسلم وشرح صدوره محبته هزا هزو رت أو هونيلا هبوات حولة دخاء ومحبة أحيمة الدين هي دينة جاني وإمام ذاته وعلماء الأمة أمتة العلم زي جلوات ومن أحب قوما فهو منهم شجهو أنا نجيل هزي قنبوات مخاء سبيلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولس ابر عديم المرء مع من احب قد شوب الى جديد ترى وتشيب وصدق شيب شيب من اللي يجيون يجيون يجيون صدق واكين جميلك يا مسوارج ان ان الله بي اورك اورك اورك اصحابنا اليوم 100 ركن هذه النقطه ان جات تكون بكره ليه نيتك اذا صدق ان شاء الله منفك انا مسواتنا دوتات من احب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكون اورد ولدكم واصحابه اراس اور بس اصحابكم رضي الله عنهم اذا اظهرت لهم واتابعهم اذا نقت الحر النقي واثبال تامين اذا قاموا نقت شطابين النقي منها ائمه الهدى هل ذكروا ذكر عدم خوف وعلامه شريعه شريعه العلم الحديث حديثة الاهلين من القرون الثلاثه أولا مفادلة هيت واتسيسكو أرا قرون تابغو ويكاتوخا تابغو جاد أخيديا هول هيت تابغو ويكاتو شعيخا ومن يومنا جاد تدعان هيتا نقل تلقي خار فعلا أنه صاحب السونة نوجد هيته هيت سنة قد أهضورو كيدي جاد أنيك إبعونا هيتشعيكونا نيك هيتشعاد ناقل كيدي هيتو أهضورو الله أستغفر تقيمت لك هنا زيبا أهل السنة والجماعة أبل قفاته عدينا هزو عنه عن قويني هزو عنه عماضي قويني هزا هزا عدينا الحمد لله رب العالمين